فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِّلَّذِينَ أوتوا فَكُلٌّّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيُّونَ أَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ كَفَرْتُمْ وَأَنَّا كَفَرْنَا وَمَا نُؤْمِنُ بِمَا أُرْسِلْتُمْ والله بصير بالعباد والله بصير